mam a -hmm. mm -hmm. ومن آضا Oh! هن غَرقَة قعود مَممَ مْ فَْزول كَلَّا لَا تَحْزَنُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا رب go <laughs> fu a بان إن ربك يَبْسُطُ الرِّزْقَ بِمَا إنه كان بعباده قبيرا بصيرا ولا لا قن نحن نرزقهم وإياك إن قد لهم كان خطأ كبيرا. ولا ت ولا wala faut la man حتى يزل بأش الده وأوفوا بالعهد وأوفوا بالعهد إن الله دَكَانَ مَأْمُلَا وَأَوْقُلْ كَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ مُعَذِّنٌ بِالْقِسْطِ وَالسَّلْمِ الْمُسْتَقِيمِ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 وَلَا تَمْشِ فِي الأرض مَرَحًا إنك لَن <تغفر> <تغفر> <تغفر> <تغفر> ذلك بما أوقع أره> إليك ربك من <الحكم> ولا تجعل <تصفيق> <تصفيق> إنكم لا تقولون بالبنين واتخذ من love no. سبحانه حمدي ولاش لا تقول انت نيحو تسمع له السماء تستمع والارض وما إنه كان حليما غفورا وإذا علنا بينك الله ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمع ليس وقالوا فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أو قل كون حجارة أو حديد أو قل قم مما يثبُر في صدورك فسيكون سيقولون من يعيذنا قل الذي فطركم أولا